ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فرث لا نرى كتاب غَلَّهُ الَّيْكَ لِتُخْرِجَا مَا فِيهَا الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَغَيْبُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الذين يفتحن الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا اناءك في ظلال بعيد وما أرسلنا الرسول الا ليكون سال قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى في آياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ